وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنقوا ما أنتم ملقون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 ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.